بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإلى قراءة الحديث والأثر تفضل سنت تفضل يا بعضه أحسن تفضل يا خان، أحسن من حفظ فليقرأ. أحسنتم أو أصبتم اكتبوا هذا الحديث روى الإمام أحمد روى الإمام أحمد في مسنده عن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا صرفا ولا عدلا قال شيخنا رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح هذا الحديث صحابيه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم مباشرة هو السائب بن خلاد والسائب بن خلاد هو ابن سويد ابن ثعلبة ابن عمرو ابن حارثة الأنصاري الخزرجي كنيته أبو سهلة المدني وهو والد خلاد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله جملة من الأحاديث ومن أشهر من روى عنه ابنه خلاد وقد حكم بعض المحدثين بأنه لم يرو عنه أحد سواه وقد صحت الرواية لغيره عنه شهد بدرا شهد بدرا وكفى بذلك فضلاً وشرفاً، وولي بلاد اليمن كان من الأولى فترة من الزمن، وكان ممن شهد فتح مصر، ممن شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان حريصاً على. طلب الحديث فقد رحل في طلب حديث واحد رواه عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من ستر مسلما ستره الله فرحل إلى مصر وعقبة بن عامر كان آنذاك بمصر وهذا يدل على حرصه الشديد البالغ في طلب الحديث النبوي يرحل مسافات بعيدة من أجل حديث واحد فهذا هو دأب الصحابة الرحلة في طلب الحديث وقد توفي هذا الصحابي سنة إحدى وسبعين من الهجرة فرضي الله عنه وهذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام خطر من أخاف أهل المدينة بأن خطره عظيم يترتب على تخويفه ثلاث عقوبات العقوبة الأولى إخافة الله عز وجل له أن يدخل في قلبه الخوف والذعر والفزع كما أفزع أهل المدينة والعقوبة الثانية لعنة تطارده وتلاحقه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعقوبة الثالثة عدم قبول العمل منه يوم القيامة فلا يرضى الله سبحانه وتعالى عن أعماله لأنه عمل عملا منكرا وفضيعا بل وكبيرة من الكبائر الفاظ هذا الحديث النبوي الفاظ عظيمة تخرج من مشكات النبوة قوله عليه الصلاة والسلام من؟ اسم شرط جاز وأسماء الشرط تفيد العموم كما هو مقرر في الأصول أي سواء كان ذلك الذي سعى في إخافتهم ملكا أميرا مملوكا رجلا أو امرأة أيا كان فإنه يدخل في الوعيد يدخل في هذا الوعيد الشديد وقول النبي عليه الصلاة والسلام أخاف أخاف معناها أفزع أو أدخل الخوف في نفوس أهل المدينة والخوف كلمة تدل على الذعر والفزع في لغة العرب وأما في الاصطلاح فمعناها توقع حلول مكروه أو فوات محبوب لأمارة مظنونة أو معلومة هذا هو الخوف وقال آخرون في تعريفه حتى يتضح أكثر هو توقع أو هرب القلب من توقع مكروه عند استشعاره هذا هو الخوف فإذا أدخل هذا الشخص الخوف والفزع في نفوس أهل المدينة نال هذه العقوبات وسيأتي معنا هل الإخافة هنا كليه أو جزئيه بإذن الله عز وجل؟ أو إن شاء الله لأن بعض الأحيين ينسى الشخص أن يقول إن شاء الله فيأخذه الحديث فينساها لكن من بركة إن شاء الله أن تذكر وأن يتذكر أمرها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله في هذه الآية تذكير بقول إن شاء الله. والحافظ ابن حجر ذكر أنه إذا كتب في الفتح فقال سأذكر هذا ولا يقيد ذلك بالمشيئة ينسى يذهب عنه. فإذا قال سأذكره إن شاء الله أذكره الله عز وجل ولم ينسه. وهذا من بركة قول إن شاء الله قوله عليه الصلاة والسلام أهل المدينة الأهل بمعنى الأصحاب وهي تطلق على الملازم لذلك يقال لقرابة الشخص أهله لأنهم ملازمون له وأهل المدينة لأنهم ملازمون لها ومقيمون بها وأهل الجنة لأنهم كذلك ملازمون مقيمون بها والمقصود بالمدينة المدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد مر معنى اشتقاقها بأنها مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام به من مدن بالمكان إذا أقام به وهي عند الإطلاق إذا قيل المدينة فهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلا وسلم وقد ذكرها الله عز وجل بهذا الاسم على الإطلاق في القرآن الكريم لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ومواضع في القرآن ذكر الله عز وجل اسم المدينة وأطلق هذا الاسم بحيث لا ينصرف الذهن إلا إليها فإذا قيل أخاف أهل المدينة أي مدينة؟ يعني يتبادر الذهن سريعا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولها أسماء كثيرة ذكرناها في درس مضى قوله عليه لعنة الله اللعنة في لغة العرب تعني الطرد وتعني الإبعاد الإبعاد من الخير الإبعاد من الرحمة إبعاد من الخير كله وإذا كانت هي لعنة الله عز وجل فإنها مصيبة على ذلك الشخص، لأنه لن يحظى بخير بعدها. أصابته تلك اللعنة، وهذا الإبعاد على قسمين: إبعاد كلي مطرود بالكلية أو إبعاد جزئي. أما الإبعاد الكلي فهذا كما حصل لإبليس جعل الله عز وجل عليه اللعنة وبدله بدل القرب بعدا وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين فهي لعنة تطارده فلا يقرب من خير لا يقرب من خير أبدا هو بعيد كلا ومن ذلك أيضا إبعاد الكفار بلعنة الله عز وجل عليهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وأما الإبعاد الجزئي الذي لا يكون بالكلية بحيث لا يقرب من خير أو لا يحمل خيرا فهذا يكون في من ارتكب كبيرة وهو مسلم موحد وهو مسلم موحد فهذا إبعاد بسبب ارتكابه لهذه الكبيرة يبعده الله عز وجل ويطرده من جملة كبيرة من الخير بل لا تأمن أيها المسلم أن هذه اللعنة ربما إذا تهاونت بأمرها أن تخرج من دائرة الإسلام فلا توفق للخير مطلقا لا تستبعد هذا فلا تستهن بأمر اللعنة فشأنها عظيم وأمرها خطر وهذه اللعنة إذا ذكرت في أي عمل أو على أي عمل فاعلم بأن ذلك العمل كبيرة من كبائر الذنوب كل عمل ألحق عليه لعنة فذلك العمل من كبائر الذنوب ولهذا جاء تعريف المحققين من أهل العلم وممن روي عنه ذلك ابن عباس في تعريف الكبيرة أنها كل ما توعد صاحبها بلعنة أو بغضب أو بحد أو بنار وعذاب فهذه هي الكبيرة ومنها إذا توعد بلعنة دل على أن هذا الفعل كبيرا من كبائر الذنوب فإذا وجدت في الآيات أو في الأحاديث لعن الله كذا فاعلم أن ذلك الفعل كبيرة من كبائر الذنوب وأعظم اللعنات هي لعنه الله عز وجل إذا لحقت بعض الناس وهناك لعنة من الملائكة لهذا الصنف الذي يخيف أهل المدينة الذي يخيف أهل المدينة والملائكة قد ذكرنا تعريفا Malaikat dalam bahasa dan istilah. Dan seperti yang kita katakan, kata Malaikat berasal dari Malaikat. Malaikat adalah surat. Dan mereka يرسلهم ويوكلهم ويكلفهم بما يريد سبحانه وتعالى وهناك لعنة أخرى من الناس والناس قد وصفوا بأنهم أجمعون لا سيما لعنت كل مؤمن صالح يلعنه لعنا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد أمر أن يتقى كل ان يتقى كل عمل يستوجب اللعن اتقوا اتقوا من؟ اللعانين أو لعانين اللعانين طيب احذر أن تعمل عملا تلعن بسببه احذر أن تعمل عملا تلعن بسببه وسيأتي معنا حكم اللعن لمعين أو لغير معين إن شاء الله تعالى إذا نبهتكم لتنبهوني قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله منه فسر بعض أهل العلم عدم القبول بعدم الرضا وإن كان عمله مجزئا كأن يصلي وتكون صلاته صحيحة لكنها غير مرضية بسبب هذا العمل صارت الصلاة والعبادة غير مرضية لماذا؟ لأنه عمل هذه الكبيرة من كبائر الذنوب ونفي القبول يأتي على قسمين في نصوص الشرع يأتي على قسمين لا يقبل الله كذا لا يقبل الله كذا على قسمين نفي معناه نفي الصحة والإجزاء بالكلية بمعنى أن عمله غير صحيح. وغير مجزئ كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صالات أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فلو صلى شخص وهو محدث هل صلاته صحيحة؟ إذن هذا نفي للصحة والإجزاء نفي للصحة وعدم الرضا من باب أولى كذلك الكافر الكافر إذا أنفق هل تقبل منه نفقته؟ هل تقبل منه نفقته؟ لو أنفق على مساكين وفقراء هل تقبل منه؟ عندك يا أفل لا تقبل لقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وأما النوع الثاني فهو نفي للتمام والكمال وعدم الرضا نفي للتمام والكمال والرضا ومن ذلك ما ورد ها هنا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وكذلك أيضا النفي الذي ورد في حق حقي من نعم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله سؤالا مجردا بدون تصديق نعم وكذلك العبد الآبق صلاته وكذلك هكذا لا تقبل راجع في هذا نعم وشرب الخمر هذه أشياء نفل النبي عليه الصلاة والسلام فيها قبول الأعمال ويكون على القسم الثاني قوله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هذا اليوم هو اليوم الآخر وسمي بيوم القيامة لسببين لقيام الناس فيه لرب العالمين طويلا كما جاء في الآية الكريمة ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين والسبب الثاني قيام الأهوال به قوله عليه صلاة والسلام صرفا ولا عدلا صرفا ولا عدلا ذكر في تفسيرها أقوال كثيرة لكن سنذكر أشهرها إن شاء الله الأول أن الصرف بمعنى الفريضة الفريضة والعدل بمعنى النافلة لا فريضة ولا نافلة وهذا هو قول الجمهور أكثر أهل العلم على هذا التفسير والمعنى القول الثاني قول الحسن أن الصرف معناه النافلة والعدل معناه الفريضة يعني عكس الأول وقال الأصمعي الصرف معناه التوبة توبته غير مقبولة والعدل الفدية لو افتدى بملء الأرض ما يقبل منه وروي في هذا المعنى الأخير حديث لكنه لم يصح والقول الأول هو أرجح الأقوال من حيث المعنى اللغوي من حيث المعنى اللغوي فالعدل معناه الواجب الذي لا بد منه والصرف معناه الربح والزيادة طيب ذكر حديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم لا تجاوز في عدم القبول ذكرنا نفي القبول لا بأس وهذا يصلح طيب، فهنا من حيث المعنى من حيث الصرف يقال معناه الزيادة، كصرف الدنانير والدراهم والنوافل تعد زيادة، فهي مناسبة لغة بأن يقال إن الصرف معناه الفريضة. أو يقال نعم أن الصرف معناه الفريضة أو العكس الذي ذكرناه عن الجمهور أي هو أي نعم الصرف معناه الفريضة والعدل معناه النافلة ويقال إن هذا مناسب للغة من حيث ماذا من حيث إن كلمة العدل تدل على الزيادة في الشيء تدل على الزيادة في الشيء وأما الصرف فيدل على الواجب منه صرف له درهمه وديناره بمعنى أدى الواجب فيه هذا هو. نحن قلبنا المسألة لا بأس طيب هل هذا الحديث نذكر بعض المسائل هل هذا الحديث يدل على فضل المدينة أفضلية المدينة على مكة فقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن المدينة أفضل من مكة فما هو القول الصحيح في هذه المسألة عندما عندك يا عبد الرؤوف ارفع صوتك مكه أفضل دليلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجون ما خرجت طيب وأيضا مما يدل على أفضلية لا توجد لا توجد في المدينة وجود ماذا نعم وجود البيت الحرام والبيت الحرام هو أول بيت وأعظم بيت أيضا الصلاة فيها بمئة ألف صلاة يعني فضلت بزيادة وهذا هو ال... القول الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم على أن مكة أفضل من المدينة لأدلة كثيرة وهذه الأفضلية لا تقوم لأن تكون المدينة أفضل من مكة فقد ورد فيما يقارب هذا الأمر في شأن مكة أن الله عز وجل قال ومن يرد لاحظ من يرد فيه بإلحاد بظل نذقه من عذاب أليم هذه الإرادة فقط كيف لو فعل يعني إذا قيل هذا الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة لأنه ذكر وعيد شديد في من أخاف أهل المدينة. يقال هذا في من فعل، فكيف بمن أراد؟ فإذا كان الله عز وجل قد توعد من يريد السوء والشر والمعصية بمكة، فكيف بمن فعل؟ إذن هذا يدل على أفضلية مكة بلا رئي من المسائل أيضا هل الحكم في الإخافة على جميع أهل المدينة أن تكون الإخافة عامة كلية تشمل أهل المدينة كلهم حين أهل يقع عليه هذا الوعيد أم حتى لو وصل في بعضهم دون بعض هذا عندكم هيا حركوا حركوا أذهانكم عندك يا جلال لا اشترط طيب وأنت أخنا حمدي عام يعني سواء كان الجميع أو البعض طيب وأنت طيب. أحسنتم الحكم يشمل الجميع كلا وجزءا بعض أهل المدينة أو كلهم فإن هذا الوعيد يترتب على هذه الإخافة ولو كانت جزئية وهذا هو الذي رجحه بعض المحققين مسألة أخرى ما هي أنواع الإخافة الإخافة لها أنواع الإخافة والتخويف على قسمين إخافة مشروعة عجيب إخافة مشروعة كيف تكون الإخافة مشروعة عندك يا أخي أحسنت وذلك بالوعظ والتذكير بوعيد الله وعذابه حتى يخافوا يخافوا من سخط الله ومن عذابه وعقابه هذه الإخافة مشروعة مطلوبة شرعا كما قال الله عز وجل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ ويذكر حتى يدخل الخوف من النار ومن عذاب الله في النفوس وهم أهل المدينة والخطاب الموجه أولا وابتداء لأهل المدينة هذه إخافة مشروعة القسم الثاني إخافة غير مشروعة غير مشروعة وفيها تفصيل إن كانت هذه الإخافة بقصد إن كانت هذه الإخافة بقصد فهي المحظورة والمحرمة الذي ترتّب أو التي ترتب عليها الوعيد الشديد كما في هذا الحديث وإن كان بغير قصد فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لأنه لم يقصد إخافتهم فحصل منه عمل أخاف الناس في المدينة لكن بدون قصد أن يخيف أحدا أن يروع أحدا من الناس في المدينة فهذا لا شيء عليه فلربما لو سمع هذا الحديث يقول إذن أنا سأدخل فيه يقال ما دام الأمر بدون قصد فإنه لا يلحقك وعيد بما ذكر في هذا الحديث مسألة أخرى اللعن المذكور ما حكمه هل يجوز لعن المعين أم لا يجوز عندكم عندك آخانا حسن لا يجوز يعني لو قلنا ما حكم اللعن تقول منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز هكذا تقول طيب ما هو الجائز عندك هكذا طيب عندك طيب عندك يعني بالنسبة لللعن الجائز إذا كان عاما عاما أو لعنا بوصف كيف عاما اللعن العام كما جاء عن الله سبحانه وتعالى في لعن أولئك القوم من بني إسرائيل من اليهود والنصارى وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا لعن عام ولعن آخر بوصف أي من اتصف بصفة معينة من كبائر الذنوب فهذا أيضاً داخل في الجواز يجوز لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير منار الأرض وهكذا تجد جملاً من النصوص فيها اللعن بوصف وهذا أيضا وعليه لعنة الله بسبب أنه أخاف بهذه الصفة اتصف بهذه الصفة لحقته اللعنة لعن بوصف أما لعن المعين الحي فذلك غير جائز ذلك غير جائز مطلقاً ولذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن فلانا وفلانا قال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الذي تلعنه ربما من الله عليه بتوبة وما أكثر اللعن في أوساط المسلمين في أوساط المسلمين اللعن المعين يلعن الرجل زوجته ويلعن أمه ويلعن أباه ويلعن أخته وأخاه وولده والدابة التي معه والسيارة والريال واللباس يلعن كل شيء هذا خطأ يعني صارت اللعنة سهلة على الألسنة نسأل الله العافية وهناك فوائد أخرى نكتفي بما ذكرنا في كتاب لطائف الكلم في العلم قال المصنف رحمه الله تعالى الأشاعرة مخانيث المعتزلة عجيب المصدر فتاوى ابن تيمية واجتماع الجيوش الإسلامية تعالوا لننظر إلى هذا المثل الذي صار مشهورا عند أهل العلم مشهورا وحتى تفهم المثل فهما صحيحا عليك أن تستمع من هم الأشاعرة ومن هم المعتزلة وما معنى كلمة مخانيث الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن أبي بشر الأشعري حين كان على مذهب ابن كلاب هم أتباعه حين كان على مذهب ابن كلاب وقد كانت لأبي الحسن الأشعري ثلاثة أطوار في العقيدة الطور الأول المذهب الاعتزالي مذهب المعتزلة وسيأتي معنا من أصول المعتزلة أنهم ينفون عن ينفون عن الله الصفات كلها. ينفون عن الله الصفات كلها. لا يثبتون أن الله عز وجل اتصف بصفة. طيب هذا الطور الأول مكث فيه أربعين سنة. مكث فيه أربعين سنة. أبو الحسن الأشعري هذا. الذي تنتسب إليه الأشاعرة الطور الثاني بعدها انتقل ترك المذهب الاعتزالي منهج المعتزلة تركهم لأن لأنه تبصر بما هو أحسن حالا من منهج المعتزلة فرأى أن منهج ابن كلاب محمد ابن كلاب أن منهجه أحسن من منهج المعتزلة فاعتنقه ولزم ابن كلاب وفهم علم الكلام منه أكثر فأكثر وتفنن في ذلك وصار يرد على المعتزلة ولشهرة أبي الحسن لم ينتسب الناس إلى ابن كلاب فيقولون المنهج الكلابي لشهرة أبي الحسن قيل المنهج الأشعري نسبة إلى من إلى أبي الحسن هذا الطور الثالث قبل موته عافاه الله من منهج المعتزلة ومنهج ابن كلاب واختار منهج السلف اختار منهج السلف بل صعد على المنبر وجعل يقرر بعض ما ورد عن السلف في العقيدة في أسماء الله وصفاته قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فسأعرفه بنفسي. أنا أبو الحسن. انظروا كيف يصرح. يصرح لهم يقول: لأنه لابد إذا أراد العالم أن يتوب لابد أن يصلح ما أفسد. يصلح ما أفسد من العقائد ومن المناهج الخاطئة. فإذا بي يصرح. من عرفني فقد عرفه ومن لم يعرفني فسأعرفه بنفسي أنا فلان ابن فلان كنت أقول بأن الله عز وجل ليست له صفات وقد اعتنقت منهج السلف فأثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وكنت أقول بأن الله لا يرى في الدار الآخرة وهأنذا أقول بما قال السلف الكرام بأن الله يراه المؤمنون في الدار الآخرة وهكذا سرد ما استطاع من العقيدة فهو معترف بأن منهجه الآن منهج السلف وإن كان قد وجد في بعض الكتابات بقية أخطاء هذا الحكم في الجملة أنه رجع إلى منهج السلف وألف كتابا سماه الإبان عن أصول الديانة وكتبا في التوحيد يرد فيها على أصحاب العقائد الفاسدة أصحاب الاعتزال وأصحاب ابن كلاب الذين ما تركوا المنهج الأشعري الذي كان فيه الآن الأشاعر يعتنقون منهج أبو الحسن قبل أن ينتقل إلى منهج السلف ما زالوا مصرين عليه أنتم أشاعر قالوا نعم أتبع من؟ أتبع أبو الحسن أبو الحسن قد تبرأ من هذا المنهج أبو الحسن قد تبرأ من هذه العقيدة الفاسدة التي تحملونها هؤلاء الأشاعر يقولون نحن نثبت الأسماء لله عز وجل ونثبت سبع صفات لا غير سبع صفات بقية الصفات ما نثبتها لماذا تثبتون سبع صفات ولله عز وجل صفات كثيرة ذكرها في القرآن؟ قالوا لأن العقل دل عليها فلأن العقل وافق يعني السمع أو النقل نحن نأخذ بها وإذا لم يوافق العقل ما نأخذ لا بس أن تسمع قليلا من أخبار في باب المعتقد هؤلاء هم الأشاعرة Maklumat terakhir. هم terakhir. واصل ابن عطاء الغزال المخزومي مولاهم وهو بصري هذا الرجل كان يجلس مع الحسن البصري يتعلم لكن ذا مرة كما تذكر المصادر في سبب تسميتهم بالمعتزلة لماذا سمي المعتزلة بهذا الاسم قالوا السبب الاول لان واصل ابن عطاء هذا الذي صار له اتباع كان جالسا في حلقة الحسن البصري فجاء سائل يسأل الحسن عن مرتكب الكبيرة أهو كافر أم مؤمن ففكر الحسن قليلا ليأتي بالجواب بعد ذلك فإذا بذلك الذي كان جالسا في الحلقة يتأفف فقام وهو يقول غضبان هو في منزله بين منزلتين لا هو كافر ولا هو مؤمن وذهب إلى زاوية من زوايا المسجد أسطوانة من أسطوانات المسجد معتزل اعتزل مجلس الحسن البصري لماذا اعتزلت لأن الهوى دخل إلى قلبه لم يلزم منهج السلف الكرام منهج الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم بل بما غلب على قلبه من الهوى فاتبع هوى واعتزل مجلس الحسن البصري والحسن البصري من أئمة الدين هذا السبب الأول السبب الثاني سم معتزلة لاعتزالهم الطوائف الأخرى في باب المعتقدات اعتزلوا الطوائف بل قيل اعتزلوا عقيدة الأمة الإسلامية الصحيحة اعتزلوها. اعتزلوا هذه العقيدة فسموا بذلك لهذا السبب وقيل سموا معتزلة لقولهم باعتزال صاحب الكبيرة عن الكافرين والمؤمنين هو معتزل عن هؤلاء وعن هؤلاء وقد ذكر أن أول من سماهم بالمعتزلة قتاده ابن دعامة السدوسي وهو أحد المحدثين الكبار كان أعم، فدخل المسجد مسجد البصرة، فالتمس حلقة، فظن أنها حلقة الحسن، ليجلس، فجلس، فإذا به يسمع صوتا غير صوت الحسن، فقال ليس هذا أو ليست هذه حلقة الحسن، حلقة الحسن. إنما هؤلاء المعتزلة إنما هؤلاء المعتزلة فسموا معتزلة لاعتزالهم ذلك المجلس ولهم أصول في العقيدة خطرة أشهرها الخمسة الأصول بدلا أن يقولوا أصول الإيمان عندنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا جاءوا بأصول أخرى فقالوا نفي الصفات الذاتية والفعلية عن الله عز وجل نفي الصفات فكل الصفات منتفية عن الله لا يتصف الله عز وجل بصفة وسموا هذا الفعل أو هذا العمل توحيد التوحيد عندهم الأصل الثاني المنزلة بين منزلتين جعلوا صاحب الكبيرة الذي يقع في كبيرا من الكبائر لاه مؤمن وله كافر في الدنيا هكذا ثم هو في الآخرة مخلد في النار أبدا هذا الحكم عندهم من عقيدتهم من أصولهم أيضا نفي القدر وذلك أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يقدر الشر لا يخلق الشر قد يخلق الله عز وجل الشر في نظرنا أنه شر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى كما خلق إبليس فهم ينفون هذا الأمر ويسمونه العدل الأصل الرابع الوعد والوعيد يقولون يجب على الله انظروا كيف يوجبون على الله يجب على الله أن يثيب الطائع ويجب على الله أن يعاقب العاصي الأصل الخامس هذا سموه الوعد والوعيد الأسماء براكا لكن ال المعنى خطر انتبه الأصل الخامس الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ويقصدون به الخروج على أئمة المسلمين والقتال بالسيف ويسمونه الأمر بالمعروف النهي عن المنكر طيب هذه أصول مشهورة عن المعتزلة يسمونها الأصول الخمسة يسمونها الأصول الخمسة تعال الآن لننظر كلام أهل العلم الأشاعرة مخانيث المعتزلة ما معنى مخانيث حتى لا يبقى الشخص يتبلبل فكره لننظر في هذه الكلمة بمنظور لغوي هذه الكلمة مأخوذة من الاختناث وَقِيلَ مِنَ الْإِنْخِنَاثِ وَهُوَ التَّثَمِّي وَالتَّكَسُّرُ وَالتَّمَايُلُ ولذلك سمّوا يسمّى المخنّث مخنّثا لتمايله وتكسّره لتمايله وتكسّره كيف صار هؤلاء الأشاعراء؟ ما معنى؟ هل معنى متمايلين؟ نعم هم مع المعتزلة متمايلون فلا هم أخذوا بمنهج المعتزلة وقالوا نحن معتزلة ولا هم الذين تركوا هذا المنهج إلى منهج السلف وقالوا نحن نأخذ عقيدة السلف ونمشي على طريقة السلف فصاروا متمايلين كالمتثني والمتكسر الرجل الذي يتمايل في مشيته وفي كلامه وتجد كلام الأشاعرة كذلك فيه تمايل أحيانا هكذا يمشون مع المعتزلة في بعض الأمور وأحيانا يخالفونهم فلا هم إلى هؤلاء ولا هم إلى هؤلاء ظلوا متمايلين ولهذه الكلمة التكملة والمعتزلة مخانيث الفلاسفة يعني أنهم يتأرجح بين أصولهم وبين أصول الفلاسفة وهذه الكلمة لم يطلقها شيخ الإسلام ابن تيمية ابتداء بل قد سبقه غيره من أهل العلم كأبي إسماعيل الهروي فاشتهرت أيضا عنه وكذلك أطلقها الشهرستاني في مواضع من كتبه وأطلقت في كتب أهل العلم ليبينون تمايل الأشاعرة بين المنهج الحق ومنهج المعتزرة تمايلهم وتكسرهم هنا وهناك طيب فهل فهمتم هذا؟ هؤلاء الأشاعر وهؤلاء المعتزلة بقي المصدر فتاوى ابن تيمية قد علمنا اجتماع الجيوش الإسلامية هذا الكتاب من مؤلفات ابن القيم واسم هذا الكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وهو كتاب نافع تحدث فيه عن هاتين الفرقتين ورد فيها على معتقداتهم الفاسدة على المعطلة وعلى الجهمية بكتاب نفيس وماتع فسر فيه بعض آيات الصفات ورد فيها على المخالفين الذين ينفون الصفات ويعطلونها وأكثر ما تحدث عنه من الصفات صفة الاستواء على العرش تجد أن أغلب ما تحدث عن تحدث عن هذه الصفة وفي كتاب المعتقد الصحيح ذكرنا حديث أبي سعيد في خروج الموحدين من النار وفي هذا الحديث مسائل وفوائد مسائل وفوائد المسألة الأولى ما الجمع بين هذا الحديث تعرفون حديث أبي سعيد ماذا فيه أن قوما من الموحدين أدخلوا النار بسبب بعض الذنوب ثم أخرجوا منها فحما ثم أفيض عليهم من ماء الحياة ومن أنهار الجنة فصاروا حينئذ أحياء قد اكتملت أحوالهم واشتدت قواهم ذكرنا شرح ذلك الحديث بنوع من التفصيل وبقي ما الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله أن الموت يذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت كيف تقول بأن هذا الحديث يحكي بأن هناك من يخرج والحديث الآخر يذكر أنه خلود فلا موت نعم أن الحديث الذي ذكر فيه ذبح الموت انتبه ذبح الموت وليس ذبح ملك الموت بعض الناس عندما يقول ذبح الموت ها الملك ذبح انتبه لا الموت الذي هو انقطاع الحياة هو شيء معنوي لكن يصير شيئا حسيا يمثل بصورة كبش ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت يعرفهم الله ويعرف أهل النار به ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت هذا سيكون بعد خروج الموحدين من النار بحيث لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد ممن يعبد الله عز وجل ممن عبد الله عز وجل في الدنيا لا يبقى أحد ويبقى أهل الشرك وأهل الكفر والعياذ بالله فيقال يا أهل النار خلود فلا موت هذه المسألة الأولى المسألة الثانية ما الجمع بين هذا الحديث الذي فيه يا أهل الجنة أفيضوا عليهم يفيضون على من كان في النار وقول الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فمنعوا من الإفاضة لأنهم أهل نار فما الجمع بينهما عندك يا أخي أحسن تكملت الآية حتى لا تغالط إن الله حرمهما على الكافرين فالإفاظة بالماء محرمة على الكافرين لكنها جائزة لمن؟ للموحد ولو عذبوا ولو دخلوا النار فإنها جائزة لهم بأمر الله عز وجل إذن يقال الإفاظة على كسمين إفاظة ممنوعة وإفاظة مشروعة الإفاظة الممنوعة على الكافرين على المشركين هؤلاء ليس لهم نصيب ولا قطرة من أنهار الجنة إن الله حرمهما أي الماء والرزق الآخر قالوا أو مما رزقكم الله لأنهم لم يطلعوا على بعض الأمور العظيمة أو مما رزقكم الله من أي شيء نعم فلذلك حرمت على الكافرين مسألة أخرى بماذا يسمى هؤلاء الذين دخلوا النار وأخرجوا بماذا يسمون لا. يسمون بالجهنميين لأن جهنم أصابتهم يسمون بالجهنميين وقد دل على ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلا عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميون أو الجهنميين طيب في هذا الحديث أيضا إثبات الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها إذا كان موحدا إثبات هذه الشفاعة وأنكر هذه الشفاعة من؟ من الذي أنكر هذه الشفاعة أن يشفع لأهل التوحيد الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها هناك من قال لا لا يشفع لأهل التوحيد يخلدون فيها أبد الأبدين من هم المعتزلة والخوارج الخوارج والمعتزلة حكموا على هؤلاء بأنه ليست لهم شفاعة أهل التوحيد الذين كانت عندهم عبادة لكن بعض الذنوب سببت الدخولهم النار فيقولون يبقون مخلدين في النار أبدا الآبدين هؤلاء المعتزلة ومن والخوارج طيب عرفنا أن أهل التوحيد يخرجون بشفاعة الشافعين شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة الملائكة شفاعة الأنبياء شفاعة المؤمنين الكل يشفع لمن كان موحدا وهو في النار أن يخرج منها الكل يشفع يأذن الله عز وجل لمن يشاء من أهل الإيمان من الأنبياء من الملائكة أن يشفعوا فيشفعوا فيهم لكن بكي من يخرج من النار أيضا برحمه الله عز وجل ما الدليل على ذلك الدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله أن يخرجوا من كان يعبد الله هناك أناس كانوا يعبدون الله لكن عندهم ذنوب يعذبون بقدرها فيخرجونهم لكن سؤال كيف يعرفونهم كيف يعرفونهم عندك يا إبراهيم بسيماهم بصورهم كيف يكون الصورة في الوجوه طيب يعني قرب المعنى عندك يا أخنا يونس بآثار السجود لأن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل آثار السجود آثار السجود نعم هذا ما أحببنا ذكره فمن هو المسافر حتى أسأله سؤالا يرده من سفر بعيد إلى هذا المكان من هو المسافر أنت سافرت سأل الله معينك طيب ما هو الشيء الذي يدخل به المصلي في صلاته هل هو فرض أم سنة لأنه سئل بعض الناس فقيل له ما هو الذي يدخل به المسلم في الصلاة الفرض أم السنة نعم كيف أقول يعني أول ما تدخل الصلاة تدخل بشيء أو بعمل هو فرض أو سنة بفرض أو سنة عندك بفرض وأنت إذن الذي يقول بفرض يرفع يده اللهم يعني مصوبون كثير للفرض والسنة الذين يقولون بسنة إذن أنت سئل بعضهم أو سأل بعض العلماء تلاميذه فقال لهم أيدخل المصلي في الصلاة بالفرض أم بالسنة فقال بعضهم بالفرض فكبيرة الإحرام فرض وقال آخرون بالسنة رفع اليدين فأجاب آخرون فقالوا بكليهما ليهما معا فأصابوا إذن بالفرض والسنة الله أكبر تمام بهما معا تدخل صلاتك بالفرض والسنة هذا من أجل التنبيه على ماذا؟ على رفع اليدين لأن بعض الناس ما يرفع يديه مباشرة من أجل التنبيه على هذا الأمر كم بقي من الوقت إذا أحببتم نعطيكم من هذا شيئا مسألة سنعطيكم حالات يجوز فيها الجمع بين الصلاتين نا كبمره العيون اذا يؤجل نكتفي بهذا القدر والى هنا وبارك الله فيك.